وقضينا الى بَنِي اسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الارض مرتين ولا تعملون علوا كبيراً.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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَ عجُولَا وَجعلن الليلى وَه رَآيََين فَمَحَوونَ آيَةً الليْنِ وَجَعلنا آيَةًَ النَّه لِمُ بصَِةً لتَبتَغوا فَضْلَ مِ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شيء فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك مِنَ من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم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 لقد اطينا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني الى يوم القيامه لا احتنك الذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاءا موفورا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 أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 مات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسمنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسعوا الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح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 وَقالوا لنُّؤ مِنَ لك حتى تَفْجرَ لنا منن الأْرض بُوعىأَ تتكونَ لك جََّةُ مِ نَّخِيل وَوعنَ بِ فَتُفَجرَ الْأَنْهَا رَخِلَ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 فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائرا إني لأظنك يا فرعون مثبورا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 فَإِذا ج أَعدُآخِغَةِ جِئ بكُمْ لَفِيفَا وَبِحقَقّأَ زَلناهُ وَبِالحَقِّ نزَل وَمَا أَرسَلنا كَ إَِّم غَالشرَ وَنَذير وَقُرآانَ صَرَقَناَاهُ لتَقرَرأ وَلَ الناس سعَان مُف وَنَزَلناهُ تَنزلا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 وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَذْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوًا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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بِسْمِ اللَّهِ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 أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبا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 أو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مفرقا وترى ورعا كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوتهم من ذلك من آيات الله من يهجر الله فهو المهتد ومن يبلي فلا تجد له وليا موشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين يمين ولا شمال وكلبهم باسط لراعيه بالوصيد لو ابطلات عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئتم منهم ربا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 وَإِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْزَيْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ لَّهُمْ وَبُنْيَانُ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداء سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغاهيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول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 له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه هُوَ ولا وَلِيُّهُ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَنزِلَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دونه بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد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 استغيثوا يراسو بما انك الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تعدل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 تعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلا تستطيعه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 شَهِدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَفْخِشِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا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 وتلك القرى اهلكناهم لما لم نعبدوا وجعلنا لمهلكهم ما وعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حُبًا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا أوتهما فاتخذ لَ جاز قلَ لِفتتهُ آتنا غدَاء أنا لقد لَن من سفرن هذا نَصبك. قال ارايت اذ اوينا إلى الصخره فاني نسيت الحوت وما انساني هو الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نعب فرتب على اثار هما قصصا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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا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 خذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري غسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا صدق الله العظيم